قول أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام من نومه ليلة من الليالي فقال سبحان الله سبحان الله ماذا أنزل الله من الفتن ماذا أنزل الله من الخزائن ثم قال من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين أن يصلين قيام الليل رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة أي أن النجات من الفتن تكون بشي اسمه صلاة الليل قيام الليل أفضل وأعظم الصلوات بعد الفريضة أفضل الفريض أفضل الصلاة بعد الصلوات الخمس قيام الليل هي شرف المؤمن شرف المؤمن قيامه للليل بل جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أن قيام الليل نور للمؤمن يوم القيامة إذا أردت النور يوم القيامة فعليك بقيام الليل والذين يبيتون لربهم هؤلاء عباد الرحمن والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ليلهم قيام ليلهم ركوع ليلهم سجود هكذا أهل الإيمان إذا نام الناس وإذا غطوا بنومهم وجوههم تتجافى عن الفرش فيصلون لله عز وجل هذا أبو هريرة رضي الله عنه هو وزوجته وخادمه ثلاث أفراد في البيت يقسمون الليل ثلاثا ثلث هو ثلث زوجته ثلث خادمه لا يبقى لا تبقى لحظه في الليل ولا دقيقه الا وفيها قائم يصلي ام من هو قانت انا الليل ساجدا ساجدا وقائما يحذر الاخره يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب ما أجمل أن يختلي الإنسان بربه شوفوا الناس أحوالهم بالليل هذا سهران على أفلام هذا سهران على مباريات هذا مع حبيبته ومع بالحرام هذا سكران هذا يعد أمواله هذا يغط بنومه حتى يطلع الصباح وما صلى وبال الشيطان بأذنه الناس أنواع هذا شخص من بين ربما آلاف أو ملايين قام وتوضأ قام من فراشه وترك. ثم توضأ ثم قام يصلي آخر الليل جوف الليل الآخر فما أحلى هذه العبادة وما أجملها رحم الله امرأة قام يصلي من الليل فأيقظ امرأته شوفوا هذه العائلة المرحومة هذه الأسرة المرحومة قال رحم الله رجلا قام يصلي من الليل فأيقظ امرأته فإن أبد نضح في وجهها الماء رش الماء بوجهها عشان يقعدها للصلاة ومتفق معها على هذا الأمر قالت له أيقظني ولو بالماء فيرش على وجهها الماء لأجل أن تستيقظ فتقوم تصلي معه ورحم الله امرأة قامت تصلي من الليل فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء وفي الرواية الأخرى إذا قام الرجل وامرأته يصليان من الليل جميعا كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكران والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عدى الله لهم مغفرة وأجرا عظيما من ألذ العبادات لأن فيها نوع من الخلوة أغلب القائمين مخلصين لأن ما حد يدري عنهم أصلا في الليل القائم دليل على قوة إيمانه ترك الفراش ولذة النوم وليس الأمر فرضا أصلا ليقوم لله عز وجل من يفعلها إلا القلة القليلة الصفوة من خلق الله عز وجل سفيان الثوري هذا من العباد معروف من سفيان كان من طول قيامه إذا أذن الصبح وضع رجليه إلى الحائط أسمد رجليه على الحائط ليرجع الدم إلى رأسه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحارهم يستغفرون قال الشاعر عنهم عباد ليل اذا جن الظلام بهم كم عابدٍ دمعُه في الخد أجراه وأصدغابٍ إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه انظروا إلى سلفنا الأول انظروا إلى العصور الأولى كيف كانوا يقومون الليل هذا الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله قام ليلة من الليالي وعمر كل الليالي يقومها ما في ليلة إلا وقام شيئا منها وجزءا كبيرا منها في ليلة من الليالي قام وفاطمة تصف قيامه كل بكاء لكن تلك الليل اشتد بكاؤه حتى سمعه أهل الدار بيته فبكوا لبكائه وبيوت قديمة عمر ما سكن في قصر لأن خليفة لا سكن في البيت القديم فلما بكى وبكى أهل البيت سمعه سمع بكاؤهم, بكاؤهم من الجيران في الصباح تساءلوا وجاءوا لعمر شفيك ما الذي حصل لما كل هذا البكاء رحمك الله قال مررت على قول الله عز وجل فريق في الجنة فريق في الجنة وفريق في السعير يقول تفكرت في أي من الفريقين سأكون ثم بكيت تخيلوا آية واحدة يرددها الليل كله ويبكي ويشتد بكاؤه ويسمعه الناس هذا قيامهم قيامهم غير صلاتهم غير تختلف عن صلاة اغلب الناس اليوم إذا قام الليل قام حقيقة دعاء تضرع بكاء خشوع يمر النبي بالليل فيرى أبا بكر يصلي بالليل وأخفض صوته لا يسمع وينظر إلى عمر رفع صوته فيسأل عمر لما قال أوقذ الوسنان النائمة قعدة ويسأل أبا بكر فيقول يا, يا رسول الله أنا أصلي لوحدي فيقول لأبي بكر أرفع صوتك قليلا ويقول لعمر أخفض صوتك قليلا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيل أما عثمان فشأن آخر عثمان يحيي الليلة بالقرآن عثمان نزل فيه قول الله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 قل هل يستوي الذين يعلمون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون رجل نام من الصالحين فرأى في نومه كأنه في أرض مظلمة ورأى في هذه الأرض المظلمة مثل القباب من اللآلئ خيام مثل اللآلئ المضيئة فسأل وهو يمشي في الظلام سأل ما هذه الخيام؟ فقيل له هذه خيام المتحجدين ومن الليل فتهجد به فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فقام من نومه وصل وما ترك قيام الليل أبدا إنها صلاة لكن ليس لغيرها لغي من النوافل فضل وأكرم به من فضل قيام الليل شرف للمؤمن في هذه الدنيا لما أراد الله عز وجل أن يهيئ نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لعبء الدعوة وثقلها أمره أن يقوم الليل لأن قيام الليل سيعينه على القول الثقيل والحمل الثقيل فأنزل الله يا أيها المزمين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 إلا أعطاه الله ما سأل وذلك في كل ليلة ينزل الرب عز وجل إلى السماء الدنيا في جوف الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومِ وَمِنَ اللَّيْلِ, ومن الليل فَسَبِّحْ وَإِدْبَارَ النَّجُومِ الصالحون تعرفهم في قيام الليل سئل الحسن البصري رحمه الله ما بال المتهجدين يعني القائمين أهل قيام الليل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 والانا الكلام وصلى بالليل والناس نيام وصلى بالليل والناس نيام كانوا الليل ما يهجعون نوم قليل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون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 بعد الفريضة عندما نتحدث عن قيام الليل فإننا نتكلم عن عبادة يتلذد فيها الصالحون هو دأب الصالحين من قبلكم قديما وحديثا إن الصالحين إذا جاء الليل فرحوا كما قال الفضيل بن عياض يقول إذا جاء الليل وسكن الناس ودخلوا بيوتهم فرحت يفرح بمقدم الليل ليش يقول فإن كل حبيب يخلو بحبيبه فهذا الوقت أخلو بحبيبي وهو الله جل وعلا قيام الليل يحتاج منا إلى جهاد نفس يقول ثابت البناني رحمه الله جهدت نفسي في قيام الليل عشرون عاما عشرين سنة يقاوم نفسه في قيام الليل يقول ثم ثلذت بالقيام عشرين عاما أخرى تتجافى جنوبهم تتجاف جنوبهم عن المباجع يدون رَهُ خَفَ وَطم وَمنِ رزَقناافم يفق أحد الصالح كان إذ جاء اللي نظ إلى فراشه فاش الجميل نظ إه وَسح ده على هذا الفرااشِ ثم قال شوفوا الكلمات الجميلة قال والله ما ألينك وما أحلاك فراش جميل والذي سهر في الليل يريد النوم تعب النهار كله يشتاق للنوم نظر إلى الفراش ومسح عليه وقال والله ما ألينك لكن فراش الجنة ألين منك وأحلى منك وأجمل منك ثم يطوي فراشه ويكبر ويصلي تتجا فا جنوبهم عن المضاج يدعون ربهم خوفا وطمعا يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون الليل ينبئك عن اسرار كثيرون في الليل إما يختلي بحبيبته بمعشوقته أو يسهر بمعصيته أو بملذاته يسرها بالحديث أو يختلي معها في مكان الليل يستر كل الناس لكن قلة قلة الذين يسترهم الليل يرفعون أياديهم يصلون يبكون يخشعون لله عز وجل هم القلة في البشر اليوم كان زمعة العابد رحمه الله رجل عابد كان إذا جاء الليل بدأ يصلي ويصلي ويصلي فإذا اقترب الفجر آخر الساعات ساعة قبل الفجر كان ينادي أهل بيته زوجته أولاده خدمه شوفوا ماذا كان يقول لهم كل ليلة تخيلوا هذا البيت المسلم الصالح في الليل ينادي يا أيها الركب المعرسون يعني الركب المسافرين اللي ناموا في الليل توقفوا في الطريق وارتاحوا يا أيها الركب المعرسون أكل هذا الليل ترقدون ألا تقومون فترحلون فإذا بالبيت يقومون أولادا بناتا زوجتا خدمة الكل يقوم لحما أذن الفجر هذا باكن وذاك داع وهذا متوضئا وهذا يصلي الكل في البيت يقوم حتى الفجر فإذا أذن الفجر ينادي فيقول عند الصباح يحمد القوم السراء إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار الله عز وجل يقول لنبيه أنه يعلم عنه أنه يقوم الليل وطائف من الذين معك أي أصحاب النبي يقومون الليل بل كان الصغار يقومون ويصلون مع آبائهم يصلون لوحدهم ابن عباس وهو صبي صبي صغير في بيت خالته ميمونة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل يقول فجئته جاء في الليل يصلي معه فوقفت عن يساره فأخذني أخذه وتله وهو يصلي فأوقفه عن يمينه وظل الليل يصلي وابن عباس صبي صغير يصلي الليل مع من؟ مع رسول الله فما أحلاها من جماعة وما أحلاه من وقت في السحر نزل الرب فيه عز وجل قام الناس العباد قام الصالحون قام البكاؤون أحد الصالحين كان له مصلة في بيته يقوم فيه الليل في يوم من الأيام إحدى النساء في الصباح تزور زوجته زوجة هذا الرجل الصالح في بيته فإذا بها في بيته تكتشف أن في موضع سجوده موضع المصلة بلل مبتل فكأنها غضبت على المرأة على صاحبتها قالت لها اتق الله كيف تركت الصبيان يبولون في هذا المكان الذي يصلي فيه فلان هذا أكيد ما في شيء مبلل إلا بول وهذا ربما أحد الأطفال فعل هذا الأمر كيف تركتهم فقالت لها ذاك ليس الذي تذهبين إليه إنه فلان يعني زوجها العابد يقوم كل ليلة فيبكي فيبتل مصلاه إلى الصباح من كثرة بكائه جنوبهم رؤوسهم إذا وضعوها على الفراش ما تتحمل الفراش تتجافأ أي تبتعد جنوبهم عن المضاجع ليش يرفعون أياديهم يصلون يبكون يدعون ربهم يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون شوفوا جزاء الذي يقوم الليل الآية بعدها شوف تقول لهؤلاء الذين قاموا الليل وتحجدوا وصلوا وعبدوا الله سرا ما حد يدري عنهم يمكن بعضهم زوجته لا تعلم عنه وكان بعض الصالحين يتسلل من فراشه فلا تدري عنه زوجته أنه يقوم الليل فإذا أراد أن يوقظها أي يصلي في الليل فلا يدري عنه أحد تدرون شنو جزاءه الله يقول بالآية التي بعدها مباشرة فلا تعلم نفس, نفس ما أخفي لهم مثل ما هو أخفى عبادته عن الناس الله يقول جزاء ما حد يدري عنه أخفيت له الجزاء فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون إذا أردنا كل تلك الفضائل من قيام الليل يجب علينا أن نجتهد أن نبدو للأسباب من أسباب قيامنا للليل ترك الذنوب والمعاصي أحد الصالحين سئل سؤل لما لا نوفق لقيام الليل حسن البصري سؤل وفضيل بن عياض أيضا سؤل نفس السؤال قال كبلتكم ذنوبكم وخطاياكم الذنب المعصية تحرم صاحبها قيام الليل يقول سفيان الثوري رحمه الله يقول حرمت قيام الليل خمسة شهور ما يقول ما صليت يقول حرمت يعتبرونه من أعظم الفضائل من أعظم النعم النعم من أعظم الكرامات أن يقوم الإنسان ليله لله عز وجل يقول حرمت قيام الليل خمسة شهور تدرون ليش؟ يقول من ذنب أصبته من ذنب أصبته الصالحون الذين استقاموا على أمر الله الذين ظلوا نهارهم لله عز وجل الله يوفقهم في الليل من الأسباب أنك تنام مبكرا نم مبكرا يا عبد الله لتوفق لقيام الليل إن ناشئة الليل ينام الإنسان ثم يقوم إن ناشئة الليل هي أشد وطأا هي أشد وطأا وأقوى مقيلا أصعب أنك تنام ثم تقوم شيئا من الليل احرص يا عبد الله على الدعاء أن يوفقك الله لقيام الليل الزوجة توقظ زوجها الزوج يوقظ زوجته الأخ يوقظ أخاه نتواصى على قيام الليل ونستغفر الله عز وجل فإنه سبب لإعانتنا على قيام الليل وقل دوما اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قيام الليل من أعظم الفضائل والأعمال التي تقرب فيها الإنسان إلى ربه عز وجل